احلامي لو ما يسوى عمري ما يسوى عمر احلامي ضعفتني ما يسمع عمره احصب ايامي حبيب يا اغلى مني حبيب يا اغلى مني عودتني عودتني انظر حبيبي بحينك احبابي سمعني لا عرفتني ماعيش عمر واحسن بياني إيه, ايه شباب الله حبيب العين النباني لا ما شاء الله ماعيش مع عمر واحسن بياني حبيبي يا اغلى من حبيبي يا حبيبي انظر حبيبي بعينك احلامي ذو ما يسوى عمره احسبه يا حبيبي انظر حبيبي بعينك معيش وعمر وأحسب أيامي هلا حبيبي يا أغلى مني إيه حبيبي إلك إلك يا صيح حوادتني حوادتني انظر حبيبي وعمر واحسبك شي حوتني عودك شباب هذيك العينك نار ايه يا ليتني ايه ما اسمي وعمر واحسبني يا مين هل حبيبي يا اغلى مني وطوم ايه حبيبي يا اغلى ايه عوّدك روحي أشوفك كل حياتي ايه دك ايه دك ارفعها نشمي هلا بيك روحي أشوفك كل حياتي يا حسين ولحظة فراجك ماتي يا حسين ولحظة فراجك ماتي ايه عودت روحي أشوفك كل حياتي عودت روحي أشوفك كل حياتي يا حسين ولحظة فرعدك ما ماتي يا حسين ما شاء الله يا فرض ومحبتك ترفع صلاتي يا غلط ومحد بتك ترفع صلاتي اي انا اشوف صورتك بوضح جهاتي وينك انا اشوف صورتك بوضح جهاتي بعد بعد سمعني انا اشوف هي بوضح جهاتي اي ما بكيتك وانا حملتك حاني من هواك عن الهوى تجروح وحزاني هلا يا حبك ملي لي شنو حبك ملي عودتني عودتني عمدت عنك Uh, when, uh, oh, I want to get بيبي اللي ما يحب ما ضحى مر و انت يا عمره انت يا حش يا اللي يحبك عمره تحب لا لا انت يا حش يا اللي يحبك عمره اربع انقيتك بينو تبقى حشره ربع عن بديني والله اتمنى بعد لو عندي عشره والله اتمنى بعد أتمنى... بعد <misterius d -وي> يرجع لصبري وان شفرقاهم البنين يا ولي ادي فدوه وترخصل معفور بارجاد عودتني على وادني عنبر حديد يا حبيبي, حبيبي يا اغلى مني إيدك, ايدك ايدك هلا حبيبي يا اغلى للشاعر السيد عبدالخالق لمحنة اي يا حبيبي ما يحب ما ضحى مرة ايدك ايدك ايدك فعر فعر, فعر ما شاء الله هلا, هلا بيك ايه يا حبيبي, ماضحة مرة يا حبيبي ماضحة مرة اللي ما يحب ما ما يحب انت يحس يلي يحبك يبدي عمره وينك لعند انت يحس يلي يحبك يبدي عمره انت يحس يلي يحبك يبدي عمره انت هلا اي اربع عنطتك بي تبقى حشره اربع عنطتك تبقى اي والله اتمنى بعد عندي عشره وهالمره اتمنى بعد عندي عشره اكل بني فين ووتر خاصد ما به بس تجيني يرجع الصبر وانشر فرجاه اي قمر هو فرج دبحني تحكي لولا اي قمر ما شاء الله ما تاملت ما شاء الله حبيبي حبيبي يا اغلى مني هلا هلا حبيبي يا حسين محبتك فاضل وصلها فاضل وصل يا حسين يا حسين محبتك فاضل عين محبتك عدل وصلها جنة الفردوس والناس بعملها جنة الفردوس والناس بعملها اي فتحت والعاشق دخلها فتحت الابواب وال بسلامه وصار ياما كلام شاملها بسلامه وصار ياما كلام شاملها اي هل محبه صارت هويه وبيت وقعها هذا ضربه خلصت عمرنا ما نضيعها هل محبه صارت هوية وبيد هذا درب ورصة عمرنا ما نضيح أنا هويت رغمي لي ضدني حويتني رغمي لي ضدني عودتني عودتني أنظر حبيبي سوتك يا حسين جنة الفردوس والناس عاملها جنة الفردوس والناس عاملها اي فتحت, وال... فتحت والعاشق دخلها فتحت الابواب والقلب نادها وال... بسلام وصار يمك لم شملها بسلام وصار يمك لم شملها فيها المحبة صارت هوية وبيدة وقطعها حالة جربة فرصة عمرنا ما نضيعها الهاويك اغمض يا وادني سمعني الهاويك ما شاء الله يا عودتني عودتني انظر حبيبي يا وعد الاثنين عايز اشوف عكس ليلى حبيبي حبيبي يا الله يا حبيبي يا عبد مني إيه. أنا شوف أنك بعيد وانت يمي أنا شوف بعيد وانت يمي بعد بعد ياللي تحبه أنا شوف بعيد وانت يمي وانت ياللي محبتك تسر ويدني عيني لحظه عن عيني لحظه يجي مانيش يا تسمك لو انت مانيش اسمي مانيش يا تسمك لو انت اسمي اي مانيش يا ملكني ومالك حساسه منك يا تاج تشكن دليلي يا بعد ما نسيت حبك ملكني ومالك عاشق منك يا تشكن دليلي يا بعد ماشي ناري يا حلاكني ويا بويد ناري يا حلاكني انظر حبيبي انظر حبيبي ما شاء الله اهلا عرفتني عايش <مع يسوع> وعمري <وحس باقي> واحسبك صيح صيح <صفيق> <أنا> عودتني هلا <أنا> ايه حبيبي يا اغلى مني هلا حبيبي يا اغلى مني اي بس جشت يا ابني بارك الله في يدك يدك رحم الله والديك ماجور حبيبي ماجور ان شاء الله بس جسد يا بس جشت يا ابني روحي روح يا ابني وياك عاشت كل مصابك روحي يا ابني وياك عاشت كل مصابك انا شاهدت السهم في صابك وعني أول من نضر يبني الخضابك وعني أول من نضر يبني الخضابك يا رجانة أمك وشاهد قطعة وريدك يا لوانة ظني أتحي ويرجع أعضيك يا رجانة وشاهد قطعة وريدك يا الواني ظنيت حي ويرجع ريدك أنا ما يقعد بي ما يقعد عودتني عودت Ne hayr subhanallahi ya ne habibi ya aghla min shid yak nashmi شهد مصابه اي انا شاهدت السهم يا وليد صاب اي انا شاهدت السهم يا وليد صاب اا من ظل ابن الخضابك يا رجال وشاهد قطعة وريدك يا لواني ظنيت حي ويرجع عضيدي أنا نخيته إذا فدت ما يقعد ابني إن ما يقعد ابني حاودتني ان شاء الله يا عودتني هلا ما شاء الله مججور حبيبي, حبيبي يا اغلى مني الطوم Tintahum at Masra'i wa yazitiyah. Ida kida tinfukha, rafukha, rafukha. Tintahum at Masra'i wa yazitiyah. Tintahum at Masra'i wa yazitiyah. Sa'a shiilan raya tinkabin bdaya. Sa'a حاملا يا دنيا في <تصفيق> البدايه اي ساعه ام ده يا علي حامل حميه انا يا دنيا يا علي في الحميه اعلى اعلى ساعه ام ده يا علي حامل حميه يا علي يا علي ساعه ام ده ترحت يا منسبيه وعلى وجهك ترحت من سيبوني وظلي أتعاتل صاحب الغيرة عدوك للشام أخذني عدوك للشام أخذني حوادفني أنظر حبيبي انظر حبيبي انشاء ما يسوي عمري جواب جواب هاو جد جاوب حتى عيد لك ها اناك على علف هايش وعمر هايش وعمر الله في اي حبيبي يا اغلى مني واناك اي حبيبي يا اغلى مني اي كنت حوم بمصرك يا ذكيه تشنتحوا عالي عالي حبيب حميه اعلى شاعنده عالي عالي خل يتعاتب صاحب الغيره سال ضاني انا وعقيل هاشم حيره من شمر ابويا خل يتعاتب صاحب الغيره والله عدوك للشانهخذني بهونا لا دي حوادتني حوادتن النور حبيبي النور حبيبي الدفت التحدلي دور حبيبي الدني موءsهم ما هو professionally حبيبي حبيبي لا عامل بالني إذا قال حبيبي يا لا عامل بالني شركة حب المصورة Yeah, yeah, yeah. ميت طير من, من سبوني وليه تعاتب ساحب الغير اي عدوك للشع ما عدوك الا عدوك للشع ما اي يا لحظات الهج كل لحظه جمره تشوي قلبي وماتت وفك يرن مره كش وي قلب المات مفتح هذا يوم موادعه انت تحضره هذا يوم موادعه انت تحضره والقبر بيدك يا ابو الاكبر تحضره بيدك يا لو أسمعك تندهي يوم الطيب بتوحي ودر غالي علي وأغلى من روحي أنا أشوفك يا المعاشي عني أشوفك يا المعاشي عودتني عودتني انظر حبيبي عليك يا جميل يا حبيبي عايز عمر وحش بينا لا تتعب لا تتعب انظر حبيبي على عمر وحش بينا يا حبيبي Ya Bni Kih Lani Ya Bni Kih Lani Tijay Yomul Miniya Ya Bni Kih Lani Tijay Yomul Miniya Ya Bni Wintal Tikibil Umraki Wosiya Ya Bni Wintal Tikibil Umraki Wosiya مض <تصفيق> عيوني <تصفيق>